فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل مرئ من منهم أن يؤتى طعفا من منشرة كلا بل لا يقافون الآخرة كلا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 هل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البطر وختف القمر وجمع الشمس والقمر تقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخطر فلليه تحرك به لسانك لتعدل به إن علينا دمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن